لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى على آله وصحبه وانتبع ذاه وسلم تسيما من يا لحظة في الله ما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كتاب الظهارة تتكلم عن سنية والآنية والتنجاء والباب التخلي وما يسنه إذا في الخلال والسوال انتقل رحمه الله تعالى يصلع ذلك إلى الكلام عن الوجود والطهارة إما أن تكون بالماء وهو المقدم أو الضرار وإما أن يكون كتن فاقدا لفظه ريني فيصلي على الحاجة ولما كان الوجوء هو شرط صحة الصلاة شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة كانت طهارة الوضوء قال رحمه الله تعالى تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة مضوعا لا خلاة لمن لا وضوء لك ولا وضوء لمن لم يدفع بسم الله عليك وأما وجوب التسمية ففيها خلاف في المذنب والراجح في المذهب انها سنة وليست بواجب لكنه هنا ذكر قولا واحدا الا وهو القول بالوجود والصحيح القول بالسنية فمن سهى او نسي قال وتسقط سهوا ولو كانت واجبه لما سقطت سهوا <تصفيق> قال وإن ذكرها في أثنائه اتدى أي اتدى من أوله على القول بالوجوب عنده وأما إذا قلنا بالثنية، فإنه يذكرها في أي أجزاء الوضوء ولا يعيد من أولها قال وفروضه ستة والمذكر في الآية أربعة فنوذكر في الآية أربعة وذكر فرضين من مفهوم الآية إذا منطوق الآية كان إذا قمتم من الأخلاف وفصلوا وضعاكم من المرأة وقمسحوا رؤوسكم ورجلكم إلى الكعب كان فرض أربعة لكنه ذكر فرضين آخرين من مفهوم الآية وهو الفرد الأول الترتيب لأن الله تعالى ذكرها مردلة والموالاة يبقى عندنا الغروب الأربع من الكرة في الآية وصل الوجه وصل اليدين إلى المنفقين مسح الرأس وصل الرجل التلسيب الموالاة فهذه هي ستة قال غسل الوجه ومنه المضمضة والابتنشاق لان المضمضة والابتنشاق من الوجه لكن هل هي على الوجود ام السنية خلاف بين اثل العلم ذكر بعضوك ان هذا من واجبات الوضوء اما الرقم او القرض هو غسل الوجه والفم والامر المضمضة والابتنشاق داخلها الوجه قال لحديث عثمان رضي الله عنه في صفه وضوئي صلى الله عليه وسلم وفيه تمضمض واستنثر واتفقنا قال وغسل اليدين مع المرفقين والمرفقان هما العظمتان التي في الملتظة في اليد هذا يسمى ميرفا بقوله تعالى وعيديكم الى المرار اليد اذا اطقت فلا يسمى منها الا مجموع اليد من اطراف الاطابع الى الكتف. هذه كلها يد مش كده عزيز وهذه تسمى يد الى هنا تقطعوا أيدي يا روما في الثلقة تقطعها من, من هنا وفي الوضوء إلى المرقى قاية إلى هنا فاليب عند الإطلاق يعنى بها من أوراب الأطابع إلى الكتف ولكن ما تخصص بما تخفص به قال ومسح الرأس كله ومسح الرأس الرأس كله كل الرأس تم هذا على سبيل الاتحباب أم الوجود خلاف خلاف في تفسير الباق هل الباق للتبعيد صح برؤسكم أي ببعض رؤسكم أو الباق للإصاب أو العموم على كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ويدبر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاة فدل ذلك على المسخ جميع الرأس وهو الأولى والأحوط والأكمل في الخروج من الخلاف أما من فعل أقل من ذلك وهو في الخلاف ولذلك خروج من الخلاف أن تنفح رأتك إقبالا وإدباعا قال وإن هن أذنان لقول صلى الله الأذنان من الرأس ولا يأخذ لهما ماءا جديدا على سبيل الوجود فيكري أن ينفح رأته مسحة واحدة يعم بها رأسة وينفح بما تضل بقايا الأذنين من الداخل ومن الخارج قال وغسل الرجال مع الكعبيت وغيل للأعقاب لأن الماء في الشتاء ربما لا يصل الى جميع القدم خاصة في الشتاء لا من اجل البرودة تسقط ولكن الجلد لا يتشر الماء لان المثام مغلقة فربما ينزل ينحدر الماء ولا ولذلك ينبغي ان يدلك عقبيه بيدين لقوله تعالى وارزلكم الى الكعبي والتقصير في ذلك سببه لبطلان الصلاة لو كان قدر در أو لمعة فإن هذا سبب موجب بالطاني الصلاة قال رحم الله تعالى والترتيب اللي هو الركني الخانط لأن الله تعالى ذكره مرتبا والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ على هذا النحو قال والموالى هذا هو الركن السادس لحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يظلي وفي طاهر قدميه دمعة قادرة درنم فأمره أن يغتل رجلي أن يعيد الوضوء فأخذوا من ذلك أنه لما طال الفطر من قطعة المولاء أمره بأمعيد الوضوح لا أن يغفل اللمع قال وشروطه كمانية شروطه كمانية برق بين الأركان والفرائض وبين الشروط قال وشروطه كمانية انتطاع ما يجيبه فلا يجوز مثلا أن يتوضأ وهو يهود ولا أن يتوضأ وهو اثناء اخراجه الريح او هو يأكل لحم الجذور او وهو نحو ذلك من الاشياء التي توجب الوضوء ينبغي ان يقطع ما ينجبه قبل قال والنية لحديث انما الاعمال بالنيات والنية هل هي شرط ام ركم الصحيح انها لابد منها قبل ابتداء العمل ولا بد من مصاحبتها للعبده قال والاسلام والعقل والتمييز اما الاسلام فهو شرط لقبول العباده ولا يصح وضوء الكافر قال والعقل فلا يصح وضوء المغمى عليه او المجنون او الذي زال عقله لأي سبب من الاسباب قال والتمييز وهذا شرط في كل عبادة إلى تمييز للحج وتمييز حتى يعرف ما يفعل قال والماء الطهور المباح الماء الطهور المباح لأن الماء النجس أو الطاهر لا يرطح الوضوء منه مثال الماء الطاهر الماء الذي خلطه طاهر هذا السم مأفر يعني لو أن ماء اختلط به مكروكروب النابله يرون أن ذلك يبطل الروض قال واناله ما يمنع وصولا اي وصول الماء إلى البصرة مثل ما ذكرت لك من الخراج البويه أو ما شابه قال ليحصل الاكباغ المقبول لي الحناء لا تمنع لو فقط الحناء لون فقط لا تم الحناء لا تم عصول النار الى البشرة وانما يلون لون فقط ومن عجيب اهل مصر انهم يستوردون كما يقال يستوردون ثلاثة اطمان من المنكير وهذه الاشياء ثم يستوردون اثنين طن لازلة هذه الاشياء باستورة الملكية ومزين هذا المستفى وإنفاق المال في غير وجهه قال والاستجمار استجمار هل هو شرط من شروط الوضوء إذا كان على بدني مجازة فينبغي أن نجيلها إما من بالماء أو الاستجمار بالأحزاب قال قصرٌ في النية قالت النية هنا قص رفع الحجم او قص ما تجد له الطرارة فصلاة وطوات ومس مصحب طيب يا جماعة قضية النية المقصوصة لرفعها يشكل مثلا تجد انسان يفعل هذه الأفعال المخصوصة من غسل اليدين وتخليل الحصابع والمضمضة والاستنشاء وهذا التأكيد وهذا المولاة وهذه المولاة ثم لا يقصد بذلك أشياء التأكيد أنه يقصد بذلك مرطعا حدث شكذا ولا يجب لكن لو توضأ لمكس المصر هل يستبيح بها الصلاة نعم يستبيح بها الصلاة ونحو ذلك مما يجب الوضوء له، فقال او ما يجب له الضهار في الغسل يجب معك يقصر للتبرد ولا لا هو يقصد بالغير سبس للتمضب. ولذلك الوضوء لأنه أفعال مخصوصة فلن يتصور رفوع عن شخص غير إيه. نية قال فالنية هنا خص رفع الحدث او خص ما يجب له الضهارة كطلات وطوات وهو الراجح أنه الوضوء أنقاف يجيب له قال ومث مصحب على الراجح من أقوى العلم إذن أين من على وجوب الوضوء لمث المصحب قال ما تثن له وذكر وإعلان هذا كل الكل. إذا أردت الفرق بين القراءة وبين المس، فاركن كريه. فأنت وأنت على غير وضوء يجوز لك أن تقرأ بالاتفاق، ولكن لا يجوز لك أن تمس على الراج. بفي فرق بين المس والقراءة ولا لا؟ أنا الآن أقرأ من غير أن أمدت المصحف هل يشترط أن أكونها متوضعا لا يشترط حال لكن إذا أردت أن أمدت المصحف حتى ولو لم أقرأ يشترط الوضوء على الراجح من أقوال آله كان هناك أقوال أخرى تقول بعدم اشتراف الوضوء وردوا على أدلة الجمهور أنها عامة ولا يمكن تقصيصها قالوا لما سوء للمطاهرون قالوا الملائكة الثمان قال لا ينصر القرآن للمطاهر قد مطاهر لطب مشطار وهكذا ولذلك قال جاء بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الوضوء لمثل المصر وإن كان القول الأول هو الاشتراط وقول الأئمة الأربعة لكن لو أن إنسان اضطر لذلك لأن كان في سفر أو كان معلما للقرآن أو نحو ذلك فإن القول من الأقضى بالقول الثاني فيه سعة في إن شاء الله فعلا ما هذا من المسنونات قال وذكر هذا يسل ولا يجل. كان يذكر الله على كل أحيان ولكن ورد أنه كان إذا أراد أن يرد السلام ضرب الحائطة بيضه فأخذ من ذلك أنه يتوضأ للذكر فرق بين التفسير الذي يحتوي على بعض هذا القرآن وبين القرآن الذي يحتوي على شكل التفسير. فالحكم لما غلب عليه؟ فإذا كانت تفسيره الأفضل أنا ما تفسيرني كثير الأفضل أنا مصحف عليه التفسير. لكن لو أنا ما نسيت غريب القرآن أنا ما القرآن ما مصحف عليه في حشية بعض معه. فلما غلب عليه؟ إن غلب عليه التفسير جازمه، وإن غلب عليه القرآن وفي اشترط له الضوء قال او قص ما تسنه له بقراءة يسنه قراءة ولا شيء، لكن تجب كلمة وذكر واذاة فلو ذكر الله من غير وضوء جلز له ذلك لا شيء اعلى لو اذى من غير وضوء لا شيء اعلى قال ونوم اراد ان يتغضأ للنوم قال وراك شكل والغضب سألوه أن فتوضع عند الغضب حتى يهدأ الغضب إذا بالشيطة وكلام محرم من باب الهدى الدنور. وجلوس من مسجد علم وأسلط فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه ولا يمر سرق لساني بغير منع لأن محل النية القلب ثم فرق بين أمرين: بين الشك في أثناء الفعل والشك بعد الفعل. الشك في أثناء الفعل معتبر ولا غير معتبر معتبر. بعد الفعل غير معتبر. يعني وانا متوضّب انا لفّت الغسل كذي مغسل تيش غسلت ويش مغسل تيش معتبر أغلس. لكن بعد الفعل غير معتبر لان نص أنك تهيت بالعبادة الطبيعية. كذلك في ذلك الطلب الشك معتبر خارج الطلب الشك غير معتبر. إذا في أذناك العمل الشك في النية معتبر والأذن معتبر معتبر. بعد الطلب الشك في النية معتبر والأذن معتبر غير معتبر. قال ليت في العبادة اليقين ما لم يذكر الشك في أثره في السواح هيفرع في صفة الوضوء قال في صفة الوضوء وهي أن ينوي هذه أوتعني ثم يسمي ثم يغسل كفتيه هذه صفة الوضوء بسننها وواجباتها وأركانها قال يتجع بالنية ثم يسمي ثم يغسل كفتيه ثم يتمرض ويسنش بغربة واحدة او بغربتين خلاف عند اهل العلم قال ثم يغتل وجهه من منارة شعر الرأس المعتاد لماذا قال المعتاد ان واحد اصدع من الشعب يجيب ان ليه من اخر شكل صلعات وكذا لا طبعا برضو منبث شعر الرأس المعتاد قال الى الزقن وفي رواية الى من حضر من اللحيين قال لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما أي قبل افتالهما الإناء أما لو كان يفرضا من نحو صنبور أو نحوه فلا بأس أن يبتدئ مباشرة بغسل يديه قال ثم بغ... ثم أفضل يمينه في إناء فأضرع لديه قبل إدخالهم الإناء قال فمضمض والسنف ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاث مرات ثم مسح برأسه. ثم غسل لديه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ولا يجزء غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن تكون كثة فأما إن كانت قريف فلابد من إطار الماء إلى البشرة قال وكذا الشارب والعنفقة أين العنفقة؟ نعم والحاجبان ونحوها إذا كانت تطيق البشرة فيغفرها ومن التكت أما إذا كانت كثة لا يفترض ان يدخل ولكن يكفي ان يغطل الظاهر ويفنه أن يخلل قال الا ان لا يطف البشرة فيجزئ غطل ظاهره ثم يغطل يديه مع مرفقين ولا يضر وزق يثير تحت ضفره ونحر لانه يثير عادة فلو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم قال بالنصاف وهو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين والحق به كل يزير منع حيث كان من البدن جدام وعجيب وحق ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه الى ما يسمى قفا والبياض فوق الاذنين منه لقوله تعالى وامسحه برؤوسكم والباء للإلقاء فكأنه قال وامتقوا رؤوسكم ولأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه مسح برأته قل ولا يجب مسح مسح من شعره وكان شعر كبير. قال الكافي والشرح وظاهر قول أحمد أن المرأة يجبئها مسح مقدم رأتها لأن عاتشة كان تفعل ذلك ويدخل ثبابتيه في صماخي أذنيه وينفع بإبهاميه ظاهرهما هذا اللي في الخلف الأذن ده صمى ظاهر الأذن حديث النعبات أن النبي صلى الله عليه وسلم نفح برأسه وأذنيه ظاهرهما وظافرهما وفي رواية جسائي للسباحتي وظاهرهما بإبهامي ثم يرسل رجليه مع شعبيه وهما العثمان النادئان في أسفل الساق بحديث عثمان وسنان وقت سلما عن فروطه قال وسنان وضوء ثمانية عشر استقبال القبلة يصنى استقبال القبلة حال الوضوء قال وهو متجمع في كل طاعة إلا للنبي. واستوى ولو لئن سُقى على حمتي لأمرتم استوى عند كل مضور في رواية دليل صلاة في رواية عند كل ايه مضور ويقطع الحين عينه. وغسل الكفين ثلاثة حديثنا. لكن غسل اليدين راح. الرسل الذين حاضر. اما غسل الكرقين رسول الله. قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمطة والاستنشاك والمبالغة فيهما لغير الصائم. والمبالغة ان يمد الماء في كمه ثم يخرجه. <تصفيق> قولي صلى الله عليه وسلم للقيم من قبره. اتبغ الوبوء وخل بين الاصابع وبالك بالاستنشاك الا ان تكون صائما. قال والمبالغة فائر الاعضاء مطلقة وهو من يسمى الاسبار والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللشية الكثيفة وتخليل الاصابع وافض ماء جديد من وليس الاذن وتقديم اليمنى على اليسرى يعني نبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيار ومجاوزة محل الفرق يعني الزيادة على محل الفرق كان يشرع في العدد أو في التاق ونحو ذلك له زيادة على محل الفرق حتى يتيقن أنه وصل الفرق قال لا لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضى ضغط الزيادة وحتى أشرع في العدد ورجله حتى أشرع الساق ثم قال هكذا رأيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضّر والغسلة الثانية والثالثة الواجب الغسلة الأولى والمسنون الغسلة الثانية والثالثة قال لأن الإساء الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ذكر إلى آخر الوضوء إنه جن متذكّرة إنه يتوضر. قال لتكون افعاله مقرونة بالنية والاكيام بها عند غسل الكفين النية ان كلها تأتي بها تخضرها في القلب هذا شرط شرط من شروط الوضوء تخضر النية لكن عند اول غسل الكفين هذا سنة قال لانه اول مسونات الظهار والنص بها سرا ما ليه النصر بيها ايه الفرق بين النصر والسر فرق بين التلفظ وبين الجهر التلفظ النصر انا اقول انا نطقت ولما نطقت وسرا ولما مسرا ايلان بعض الناس لما يرى قول بعض اهل العلم في وجوبي التلفظ بالكافحة هل يعني ذلك أنه يجب أن يجهر فيه؟ يجب أم لا؟ ما فيش, فيش تراث أصلا ما هو ما يتكلم عن التلفظ غير ما يتكلم عن التلفظ لأنه ممكن أتلفظ في السر وأطلاً قراءتك في الصلاة لا بد أن يتعني بها ملفورة وأما من يقرأ وهو لا يتلفظ فراجع المقوى لهذه الأهل العلم بطبار الصلاة واحد لجلسة من خمو وعن ما لا يجري بالكلام على عقلي او ذهني هذا الثلاثة الصحيح انها باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز لامتي ما حدثت فيه نفسه ما لم تعمل او تكلم والكلام لا يسمى الكلام الا بالمطل هو الكلام سرعا مهم ان يتلق لذلك لابد من التحذير يعني بعض الأخطار من أعظم التي يقع فيها بعض المصالين إن كنت تتصله وغفاً فيه قطم شفتي ولا يتصل وتلك لكي تخلص هذا الرجل من أفضل الأهل العين ومصالاتها وضاقلها قال ونقض بها كره. أن محمد عبده ورسوله مع رفع لطريه إلى السماء بعد فراغه لحديث عمر مفور وأن يتولى ودوءه بنفسه غير معاك روي عن أحد من أول ما أحب أن على ودوء أحد وإن كان لبأس بذلك لكن قالوا هذا من الأفضل وبذلك لكون قد انتهينا من باب الوضوء ذكرى اركانه وشروطه وشروطه نويت أنك إنت تقوم تكور تذهب تسلل لك هذا يجب أن تنمو الوضوء فإذا بدأت وشرعت في غسل كالفيت استحب لك أن تنطق سرا للأصل نفس الجيه على قلب لكن تأتي بها عند لداية الوضوء هل بالتلقب أم بالاتحضار مرة أخرى الراجف والله أعلم الاتحضار النطق بالنية لا يشرع إلا في التلبية للحج أو العبرة فأنا كوني ذهبت لأتوضأ من الشروط الآن فإذا ما مددت يدي لأبدأ الوضوء يسلم لي أن أتحضرها مرة ثانية عند البداية <تصفيق> لا ما يأكل فأحنا نقول لأنه لي خلق استلقظ إن كان مجهورا به فهو هدعا وإن كان مجهورا به فاخترفته والرجحه أيضا بدعيا يعني لم يسلط من الحسن والله على حق كل هذه أصلا لا تذكر ليس من أركان هدوء ولا من سنة بل هذه من المقالفة قال باب المسح على الفسين قال ابن المبارك ليس المسح على الفسين اختلاف وقال احمد ليس قلب من المسح على الفسين شيء فيه اربعون حديث واختلف هل هو افضل من غفل الرجلين ام المسح افضل ما دمعنا المقصودة موت أما الخط فقالوا إن كانوا المشي بهما عرفا حتى لو لم يمشي بهما لأنه الذي تدعو حاجة له وثبوتهما بنفسهما قال وإداحتهما فلا يجوز أن يلبس خطا من حرير ولا يلبس خطا مرصوبا قال وطهارة عينهما فلو كان مصنوعا من جلد لم يدبغ لم يدبغ قال وعدم وصفه ما البشرة لأنه لو وصف البشرة انتفى المقصود من اللبس قال فيمتحل المقيم والعاطي بثفره لأن ثفر المعطية لا تستباه بها الرغب من الحدث بعد اللغة يوما وليلا وحد ذلك صورة انا توضأت بعد قبل صلاة الظهر ثم لبست الكفر صليت الظهر والعصر المغرب والعشاء بهذه الظهارة الاولى ده على ودوئي ده كله واحدثت بعد الضلاة العشاء وكان اول مبتح عندي عند صلاة الفاتح فالمخبوض انا ادرسل أنا الشراب من انت من قبل الظهر فهل اذا جاء الظهر الثاني وجب عليها ان اطلع ده ده تاب من اول مسحة بعد الوضوء من بعد الوضوء بعد ايصال الجوع طيب فلو اتبحت بيها السنن، يعني قدنيت ما توضي لبعض العشاء وبعد انهم تبعد انهم ساعة اثناشا فتوضيت وصليت ركعتين وبرضو قدني لفجر ولا لمثيما من اليوم الثاني الصحيح نثيها من اليوم الثاني يعني لو قمت بتاعت في اليوم الثاني لابد أنني أخل عليه لأن المشروع مش خمس صلوات المشروع كام يوم وليلة المشروع يوم وليلة ممكن أصلي بيهم تسعة صلوات ترى أنا صليت الصفر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر مش كده والعصر والمغرب والعشاء صليت تسعة صلوات يبقى المقصود خمس صلوات ولا المقصود يوم وليلة صد يوم قال فلو مسح في ثم اقام والمساجر ثلاثة ايام بلا لا نعلم خلافا في المسأل فلو مسحت في السفر ثم اقام او في الحضر ثم ساقر او شك في اتداء المسأل لم لدد على مسأل مقيم انت خدت قاعدة اكتباه عندك الشك في الرخط يوجب الرجوع الى الارض اكتبا دي قاعد الشفف في الرخر يوضي الرجوع الى القضل قد يقول لي عن والله انا كنت رايح بانها مشكيه هل انا كنا مستحق للسفر، مستحق للقضل او غير مستحق للقضل نقول له ايه الشفف في الرخر القضل انا كده ممكن حتى يطلق انا جاي مسافر ولما تكون مسافر وانت جاهل القضل مثال حتى يسكت انك ايه مقيم واذا كنت متوضي الاصل كنت متوضي حتى ايه يثبت نقص الطهارة نرجع للاصل يعني واحد متذكر انه عادت الله دخل الحمد وبعدين يقول انا توضيت لعن بمقنعت وقال له ما توضيتش توضيت ولا ما توضيتش الاصل ايه انه ما توضيهش دخل الحمد المتأكد عنده ايه؟ بكل الحمام والمشكوك عنده ايه؟ يبقى قصر ايه؟ عدم الاطهار طب لو هو متأكد ان هو توضى وبعدين انتش ولا ما احذيتش دخلت الحمام ولا ما دخلتش شاف الاط ايه؟ الوضوء مش كده ولا ايه؟ طب انا مستحق للرقطه في القصر ولا غير مستحق؟ فانا مستحق انا مسافر لا هذه لا تسمى سفر هذه تسمى سفر اختلافها شكيا نرجع للأرض الأرض اللي كنت مطيم والأصل الإقام الشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأرض وضح الفقاعدة اختفى تريحك في كثيرة جدا وهذا قلتنا نشوف مشاعر حد العاشر دفعوا عن مستقر فلو انت بلغت الـ 85 كيلو أو الـ 84 كيلو اللي الفقاعد عليها وان شكيت ينفع اشك هنا لا مفيش الشك مطروح ليه لانه وصلنا الى المكان المتفق عليه اما المكان المختلف فيه فتعمل في هذه القاعده يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسنف ومتى حق لما يوجب الغزل كان اشتلم او والعياذ النار تدى حد الحاجة يكفيه المسح عليها من غير تيام اما انتاجت عن الحاجة يعمل ايه بعد ما ينتح عليها يتيام ايه ايه ايه ايه بالجزء الذي ينقفنه الماء من غير الحاجة ايش كده اقول ايه قال وطاحب الجريرة دين وضعها على طهارة لم تتجاوز محل من الحاجة وصل الطبيب ومسعها علينا بالماء واجهة ولكن لو تعدت موضع الحاجة وجد مع الغضب أن يتمم لحنه. قال ويا وينسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيوضا. ما لم توضع على طهارة هذا صحيح أنها لا يشترط طهر التبرة ولكنها تشرط فيه القفين. قال وينسح ويتأمل قروجا من الخلاف. يعني إنه إذا كان نبسها على الظهارة فلا يشترط التيمم مما أن وضعها على غير الظهارة فالأولى إيه فالأولى أن يتيمم مع المسع آه نعم باب إذا كان شدها على غير الظهارة قال باب نواقض الوضوء وهي ثمانية أحدها الخارج من السليلين قليلا كان أو كثيرا صاهرا كان أو نجفا الحقا لو طرجت من قبله حتى وإن كان صاهرا إلا وأن يجب الوضوء قال هذا من نواقض الوضوء الخارج من السليلين قليلا كان أو كثيرا صاهرا كان أو نجفا بقوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائد الثاني خروج لا من بطيه البدن كذب اليقيء او القيء والقيء الكثير او خروج البول والغائط من غير محله فيما اين كنوا ذا نواقض النواقض بالضبط فإذا ان كان غيرهما كذب وقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحكم وحد الفاحش فاستبحشته النبوز حده الى العرض ما حد فرعا حده ايه الى العرض قال لا ولكن قال, قال اذا فحش جدا وفا مولانه قال الثالث دوال العقل او تغطيته باغمال او نور لأن العين وكاء السهر فإذا نامت العين انطلق الوكاء الوكاء اللي هو الرباط والسهر اللي جاء تربط فالقربة طولت ما هي مربوطة خطها كده خطها كده لا ينزل منها شيء لكن أول ما ينحمل الرباط خلاص عرض لإيه لأن ينتكب منها الماء فحتى وإن لم يحدث فالنوم الكثير من نوافط الرجوع والنوم فيه دسعة اقوال في اقوال كثيرة نردوها الى دسعة وكان آه... النحن كان يرى ان النوم مطلقاً لينخط الرجوع ذات مرة في المسجد جالت جامد واحد ثنان فاحدث وهو جيد وكأنه من ينس قال إمارة وأنس أن أصحاب الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضعون الرابع مسه بيده لا مفر فرس الآذني المتصر بلا حائل أو حلقة دبر فمسه الدبر that card. اذا كان بغير شهوة بغير محارم فانه لا ينقض لك انه يأخذ. يأخذ محرم يمثل أجمع. لكن لو كان محرما فسيحنه انه لا ينقض. اما اذا تحركت شهوته فانه الصحيح انه لا ينقض الا اذا انذى. وجب عليه ان يأخذ ذكر وان ايه? ثم يأخذ. نعم طبعا في خلف شديد قال آه... لا لمس من دون سابع يعني لو كان للطفل صغير او بنت صغيرة فانه آه... لا ينتقد لدو قال وقالت الكافلة بط بين الصغيرة والكبيرة يعني قولين في المسجد قول يقول ان اقل المسجد لا ينقض وقول يقول انه ينقض مطلقا فمن كانت كبير عصاني قال ولا لَمْسِ سِنٍ وَظُفْرٍ وشعر ولا لَمْسِ بِذَانٍ لأنه لا يقع عليه السم ولا يستقض وضوء الممشوس فرد ولا الممشوس بدأ ولو وجد شبه إلا عن إيه في طبعا لكن لو أن رجل لو أن المرأة بتغير لابنها مثلا على القول بأن الطغيرة والكبيرة سواء على قولنا ومثل ومسك ذكر وهي التباسل الصحيح ان الماء ينتقد ودوه والمنسوس لا ينتقد ودوه قال الثالث غط الميت او بعض والمقصود بالغسل اللي هو بيباشر الغط لكن اللي بيصب لا المقصود اللي بيباشر الغط قال والغسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا لأن أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم ولا عبرة للفصة المجذوبة اللي كان في واحد جالس ومن صلى الله عليه وسلم واحد أحدث فراد أن يرفع عنه الحرج فقال من أكل لحم جذوره ولا يتوضى ولا يعرف حديث بهذا النص لو من أكل لحم جذوره لكن الصحيح السابقة أنا توضأ من لحم الإبل قال نعم قال الثامن الردة والعياذ بالله والردة لا تفسد الوضع فقط بل تتوجب الوزل قال قصر انت يقفر الظهارة وشك في حد ذكرتها نعم خلال هذا الألم إذا كان شعر الكلب يرتنزير نجفان أما أن النجاة في الولود وفرق العلماء بين إذا كان الشعر وطبا عليهم ماء او يابس. قال ومن يقرأ الصهارة شك في حدث، ومن حدث شك في عاملا عمل المداه. لترجى ذلك والرجوع إلى الله. ويحرم على المشرك الطلاء والطواب ومد المصحف ببشرة جلحاك. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن. يعني اللي عليه غسل ما يقراش حتى القرآن مش مجرد نفس المصحف قال والنوث في المسجد بلا وضوء ونقف عند باب ما يوجب الغسل لا يحضر الوضوء نعم ما لم يمضي لا يحضر الوضوء فافتت